أولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقريب <تصفيق> <تصفيق> لن <تصفيق> يؤمن Amen. Mm -hmm. Allah'ın dinin olur All in the bin and fall down One time. I'm I'll <laughs> A.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 İzlediğiniz because On kar bao nơi em lên đi Merde!